النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرا أواقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة او حبوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهم سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصب للرفع والنصب وجلنا صلح كعرف بنا فإننا لنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما ومن ضمير الرفع ما يستثروا كفعل الأوافق نغتبط إذ تشكروا وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا اياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأت أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا اختار غير اختار الانفصالا وقدم الاخص في اتصالي وقدم من ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبه الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقايه وليس قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعن وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي وقدني وقضني الحذف ايضا قد يفيد